ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فَلَمَّا كُتِبَ عليهم القتال إذا فَرِيقٌ منهم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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا